السلام عليكم وعليكم السلام زين زرتني ام لينا وشانت الحمد لله الحمد الله احمد زين يسعد الله اوقاتك الحمد لله الله يخلف خويا زينب بتعلي راية قصيدة باسم روح الصوائده عندك خويا عباس اريد اقراها بحساس وكون المستحيل كل ساعه عائلة. هو هذا مستحيل حلو زينب متى هذه رايت قصيده رايت قصيده بسم بس الروح السمحه بسم الروح السمحه بس عند دخول على باص اريد اقراها كون المستحيل كل ساعه, ساعة شيل الميتم اللي حنا بشرب يا الله بحرك. ادوس علي انا بس بتلون لتصير نعم الله اكبر فريد رحن شوف شلون تسجل بيتول زينبت علي رايد قصيده بدايت هب سمر وح الصمد عندك خويا عبا سريد اقراها بحساس عندك خويا عبا سريد قراه بحساس كون المستهال كنسعيده كون المستهال كنسعيده زينبت علي ربت زي علي زينبت بدايتها بسم روح الصمد زينب بتعلي ريت قصيده بدايتها من سمروح الصمد زينب بتعلي ريت قصيده بدايتها بسمروح الصمد بحساس عندكوا يا عبا بحساس كل مستاهل كل وريم استاهل كل ساعيده ما عندك اكتب عن وفاه لا تنسى اسمها اذا ما عندك اكتب عن وفاه لا تنسى اسمها اكتب, عن وفاهي لا تنسى اسم اكتب, صورة. اكتب صورة عنها زينب اكتب صورة عنها زينت علي تن هي فقارتي الهو كل شرط بيده فقارتي الهو عندكوا يا عباس اريد اقراها بحساس عندكوا يا عباس اريد كون يستاهل كل ساعيده كون يستاهل كل ساعيده مسمينه قصيدة, قصيده وواقع تشوف اسم زينه بقصيده وواقع تشوف واذا تقراها يعني تعيد الطفول ونجيب منين عباس حتى يثبت الساس ومن تقراها يا الصفقيده ومن تقراها يا الصفقيده الصف المنتج المنفذ لهذا العمل على العبيزي انها قصيده واقع شو واذا تقراها يا نكيد الطفول اسم زينب قصيده واقع شو kizaa tura haiani chai dilto ونجيب منين عباس حديتبه تساز نجيب منين عباس حديتبه تساز منقرا علي ريد قصيده بدايته بسم سمور الصمد عندكوا يا عباس اريد اقراها بحساس عندكوا يا عباس اريد اقراها بحساس كل مستهل كل ساعيده كل مستهل اكتب لي عنها وافهم مني شريط كنت تغرزينا بمجلس يزي اخويا اكتبلي عنها مني من نشرين وكنت تذكر زينب بمجلس يزيد شلون بزود عباس دلكلي نرجع شلون بزود عباس دلكلي نرجع وذن هند العين كل عبيده بن لاين وكل عبيده تعالي رايد بدايتها بسم روح الصمد عندكوا يا عباس اريد اقراها بحساس عندكوا يا عباس اريد كل والمستهل كل ساعيده اذا رايد قصيده غيره وحساس واجب تنكتب بحساس عباس القصيده القصيده, القصيدة الزينبيه هي اكبر قضيه بس حسين يفهمها وعضيده اي بس حسين بس حسين يفهمها وعضيده ولو استاهل كل ساعيده رايد قصيده غيره وحساس واجب تنكتب بحساس عباس اذا رايد قصيده غيره وحساس واجب تنكتب بحساس عباس قضيه زينبيه هي اكبر قضيه القضيه هي اكبر قضية. بس حسين يفهم هوا ضيده بس حسين علي ريد قصيده بدايتها من سمر الصمديه سيادتك علي ريد قصيده بدايتها من سمر الصمديه عندك ويا عباس اريد اقراها بحساس عندك ويا عباس اريد تديو <تصفيق> يستاهل كل ساعيده تديو يستاهل كل ساعيده ايخراج والهندسه الصوتيه ميثم الساعدي وحسين الطليباوي الكلمات للشاعر الحسيني عباس الموالي اداء الروضود الحسيني سير المويد يا سريد قراها بهساس المونتاج والتصوير على هاشم احمداوي